نحمد الله ربنا ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وما يقل الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدنا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا فقط الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من, من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما جونا كثيرا راءا فتقوا مولاكم الذين تسائمون به والاخوان ان الله علان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اامنوا تطوا وكونوا قوما لكم اعمالكم لكم ذنوبكم ومن يقلنا رسوله فقد فاته فوز عظيم بعد فان اودق كتاب الله واحسن الهدي الى محمد الله عليه وسلم فشر الأمم المحدثة وكل محدثة جدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة تماثم أما بعد إخوة الكرام اليوم نتكلم على الختام على علامات الإعراب والكلام على الجزم سيكون بالإجاز وأتى الله ألا يكون إجازا مخلا معلمات الإعراب معلمات الجزم وهذه العلامة خاصة بالفعل دون الأسماء والجزم معلمات أصدية وعلمات حرائل معلمات الأصدية هي السكون معلومات بضرايا الحذف اما حذف حرف العله واما حذف ان حذف النون في الامثله الخمسه فحذف حرف العله حذف حرف في اللي خطبك بال حروف العله وحروف العله قد ذكرناها قبل ذلك هي حروف العله مين الواي والزد حروف العله الالف والواو أشد حروف العلة أو أقواها الالف نعم صحيح. بالنسبة لعلامات علامة الأعراب الجزم تكون في سئل المضارع الذي سبقه جازم الذي سبقه جازم وأدوات الجزم أربعة لا الطلبية وإذا قلت لا الطلبية يعني أدخل بذلك النامي وإيش وإيش النفي لا النفي مش ممكن يجزم لأن هي لا تجزم لأن هي تجزم طلبيا يبقى نفي و نفي ودعاء ايه اخوة فاضل نفي ودعاء مش الدعاء طلب وأيضا نام الأمر سواء الطلبية, الطلبية سواء طلب الفعل أو أو الدعاء مين خلاص أمتهاينا قلت لها الطلبية كانت نهي طلب النهي طلب الكف يعني أو دعاء والثانية لمن الأمر لمن الأمر طلب الفاعل أو الدعاء والثالثة لما وممكن لما دي تدخل الهمدة قبلها ألم ولم وعريدنا تدخل قبلها ممكن يسبق همدة ألم وهذا سنفصل إبقى إلا أن أدوات الجذن وهذه تجد فاعل واحد تجد مفاعل واحد وهي أربعة لا الطلبية لا الطلبية كما قلت لا طلب الكبس يعني النهي أن هي لن ناسية إلا تكنت ناسية تعمل عمل النهي اللي احنا بنوع عليها في علم اللغة خبر يرده الانشاء المثال ذلك قال الله تعالى إذ في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إلا الله معنا قال لا تحزن فإحنا فعلا مبارك مجزون بله لأنها هي لا تحزن لن مرزوم بلا علامه جزم هي السكون وعلامه الجزم السكون لا تحزن ان الله نعمه وايضا تاتي بمعنى الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او لا تؤاخذنا تؤاخذنا ايضا مجزوم السكون ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ولام الامر لام الامر ايضا طاء كانت طلبيه طلبيه طاء كانت طلب الفعل او الدعاء فالقول لله تعالى لينفق ذو ساعه من ساعه لينفق لينفق مجزوم ينفق مجزوم الاصل ما يكون مرفوع بالضمه الصغيره على اخره فهو مجزوم بلام الامر وعلامه جزمه سكون لينفق ذو ساعه من ساعه وكانت بمعنى دع ايضا وقالوا وقالوا يا مالك لا ليقضي, علي... ليقضي ولا ليقضي علينا ربك لا مجزوما نعم وهذا الجزم هنا بايش نعم ليقضي علينا ربك يبقى ان نشيل اشارة هنا في لهم الامر لهم الأمر, الامر الاصر فيها الكفر تكون مكسورة لينفر ليقضي الاصر فيها الكفر اذا سبقها حرص من حروف الاصر لالواو او ثم او او الفاء فنصح بها التفكين